وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بنعمة ربك فحدث أَلَمْ نشرح لك صدرك وَأَمَّا بنعمة ربك فحدث أَلَمْ نشرح لك صدرك وَأَمَّا بنعمة ربك فحدث أَلَمْ نشرح لك صدرك وأما مَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ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 <سؤال> مَا بنعمة, بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ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 أم <سؤال> ما رَبِّكَ ربك نشرح لك <سؤال> صدرك وأم ما <بنعمة> ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأم ما نشرح لك صدرك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 أم ما رَبِّكَ فَحَدِّثْ نشرح لك صدرك وأم ما ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأم ما لك ربك أَلَمْ نشرح لك صدرك وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ربك فحدث؟ نشرح لك صدرك وأم ما ربك فحدث؟ ألم نشرح لك صدرك وأم ما ربك فحدث؟ ألم نشرح لك صدرك أم <تصفيق> ما <وينما بنعمة> رَبِّكَ ربك <فحدث> <ألم> نشرح لك صدرك وأم ما <بنعمة> ربك فحدث <تصفيق> <ألم> نشرح لك صدرك وأم ما نشرح <بنعمة> لك ربك <فحدث>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 <سؤال> <سؤال> مَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أَلَمْ <فحدث> نَشْرَحْ لَكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ <فحدث>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 أم ما رَبِّكَ ربك نشرح لك صدرك وأم ما ربك فحدث نشرح لك صدرك وأم ما نشرح لك ربك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 أم ما نشرح لك صدرك وأم ما ربك فحدث ألم لك ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك